أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارات طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤوذة سئلت بأي ذنب قتلت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 ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء أنكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين